بوك تو <تحكي> دري إني خنتغ <تحكي> ثلاثة وتسعون ثلاثة الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال إن كان ما اذا كان اكويت ني اوف هاي ماي لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني اكويت هاي ترغ لا ادري ان كان سيعود Ik weet niet of hij mij zal bellen. لا ادري ان كان سيخابرني. لا ادري ان كان سيخبرني. Of hete mij wel lief? كان حقا يحبني. ان كان حقا يحبني. Of كان حقا سيعود. In, haakkan, you in kan sa yahoud of sa me bou in kan hakan sa In kan sa yu Ek E wonder of hy aan my dunk Inni l'atasaal la a ma wa kana yu fakir Inni atasaal ni ma ida kana yu fakkir أكف أفي <تصفيق> إ أ شيء إن لا أتسأ ما إذاذا كان لدي واحدة أخرى إن تساء ما إذا كان لديه واحدة أخرى أكف أحيي الخ إن لا تسأ ما إذا كان يكذب إن تساء ما إذا كان يكذب؟ Of denk hy wel aan mij? Ma ida kan yufakir fiee haakkan? Ma ida kan yufakir fiee haakkan? Of hitt hy iemand anders? Ma ida kan ladeh hy waahida aakra? Ma ida kan ladeh hy waahida aakra? Of lig hy vir mij? Ma ida kan haakkan, yakool al-hakkeiqa? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة إني تويفل لا اشك ما إذا كان يريدني فعلا اني اشك ما إذا كان يريدني فعلا اك لا اشك ما اذا كان سيكتب لي اني أشك ما إذا كان سيكتب لي اتقويفل اوف لا اشك ما إذا كان سيتزوجني اني اشك ما إذا كان سيتزوجني ما اذا كان حقا يريدني Ma ida kan haqqan yuridni? Of kon I vir my skryf? Ma ida kan haqqan, syyektub li Ma ida kan haqqan, syyektub li Of kon I met my trau? Ma ida kan haqqan, syyetazawajni? Ma ida kan haqqan, syyetazawajni?